ب و ك ت و تسعة عشر. تسعة عشر. ناي في المطبخ. في المطبخ. كنّي ه و ن كروا مائ، صحيح؟ أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟، و ن ي ك ن يَا ت َ م أ ه ْ ل أ ر َ ي ك ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ك ن ْ ش َ ي ف َ ي ف ا ئ ا ل ْ ل ا س ت م أ ه أ ت ط ب خ ب ا ل ك ه ر ب ا ء أ و ب ا ل غ ا ز أ ت ط ب خ ب ا ل ك ه ر ب ا ء أ و ب ا ل غ ا ز ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ هل أقطع البصل? هل أقطع البصل? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ هل أقشر البطاطس? هل أقشر البطاطس? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ هل أغسل الخس? هل أ ق س ل ا ل خ س ك ا س ن ا ำ ي ُ و َ ت ي ْ ن َ أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ جان شام ي ُ و َ ت ي ْ ن َ أين الأطباق؟ أين ا ل ص ح و ن شان ص و م ل َ م ي د ي ُ و َ ت ي ْ ن َ أين ا ل م ل ا ع ق والسكاكين؟ เอ็นาละลักวสคาคีนคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะอาจิงดคฟตตอาจคตาหตอลบคุณมีที่เปิดขวดไหมคะเอาจิงดคฟตาตคตาหตกนนี ان ان คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ كن ก ت م سوب في ماء بايني، ص ح ي كا؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ كن ق ل ا ل سمك في هذه المقلاة؟ أ ت ق ل السمك في هذه المقلاة. ك ن ت กำ ل يانج ب ق ك ب ن ت ا ي ا ن ي أتشوي الخضار على هذه الشواية. أتشوي الخضار على هذه الشواية. ديشان ق م ل ّ ت ن ط و أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. นี่คือมีดซ่อมและช้อน هنا السكاكين والشوكت ا و ا ل م ل ع ق هنا السكاكين والشوكت والملعاق นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก هنا الكبّيات ا ل ص ح و ن والمناديل هنا الكبّيات ا ل ص ح و ن والمناديل